يَخْررجُ مِنْ بَيْن ي الصُلْبِ والالتَّر إَِّهُ على رَجعهِلَ قادِد يَومَتُ بَلَ السَّر فَل لَهُ مِنْ قُومَةٍ وَلَا نَاصِب وَالسَّم إِذاتِ الرجع وَالْأَِّذاتِ الصدِع إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ أمهل الكافرين أمهلهم غويدا